هلا يا غزال الوادي اللي تلفات بعنق طويل ومشت في تبجاح قبل لا تمارس في الغرام اولوياتك تركد على الجمهور والشعر والساحه مصحح الطبيب الجند بالناس نظراتك قبل ينصحك تاكل على الصبح تفاحة وش يقول من خ... منها... منها بالغرق في ملذات شفاياك ذباحة وبسمتك ذباحة لو تقبلت النور عود من شفاك حديقة عبير ونسمت من هواء الباحة جعلك الغلاء نحات تنحت رسوماتك على باب قلب ضاعق في الله ومفتاح يصد تطلب من حاجه ولا جاتك ولا حب تاخذها من ايده من ايديها بالراحه يشيل الجروح كلها ومبركاتك مثل ما يشيل من الخرسنكه مسباحه غيوب ورياح الغلا واجتياحاتك تلعب علي نثله وزرعه وفلاحه تدركت مشوار الهواء عقب ما فاتك ابو عين حظ بين وكره وملواحة تبصر بأمرك لا تضرك خيالك ما تملك مسراراً احذر صح